إلا من هو طال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم 113. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون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 فإذا نزل رساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فتوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين